بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم فنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين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 وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا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 وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وجعلوا له من عباده جزاء إن الإنسان لك فور مبين أم اتخذ مما يخلق بناته وأصفاك بالبنين وإذا بوشرا أحدهما بما ضرب للرحمن مثلا غل وجهه مسود غل وجهه مسود وهو كظيم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 هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون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 وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا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 في لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر دع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إداهم ينكثون وناذف فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي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 ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو كبير. وَلَمَّا جَاءَ أَعِيسَ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جَاءْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَأْخَذْتُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ إِنَّهُ